ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اتَّيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتْ أَتَيْنَا طَائِعِينَ 119. فقضاهن سبع فِي في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فَإِن عرَضُوا فَكُلْأَن ذَوْتُكُمْ صَاعِقَةَم مِث لَ صَعِقَةِ عٍَ وَثَمُود إِذ جَاءتْهُم رُوسُلُ مِن بَيْنِ أَْديهِم وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَللاَا تَبُدُ إِللاَّى اللهَّه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 119. ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون 110. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون 111. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون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 وَقَالُوا لِجُنُودِهِمْ لَمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَن تَقْنَطَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنًاكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ